هدفت سيفاً, سيفاً هدفت سيفا ثقيلا ما زلت أنت صقيلا ما زلت أنت مهابا والقلب فيك مذابا ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت ترهيبك السرا والروم والفرس أسرا هدفت سيفا ثقيلا ما زلت أنت صقيلا ما زلت أنت مهابا والقلب فيك مذابا ما زلت سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما ترهب ترهيب كسرى والرموح فرس وأسرى ما زلت أنت عجيبا لا يا أخي بل غريبا أواه حال القتال وأقرأتنا ويكفر عاد بقوة يريد تضليل أمة يريد مسخ الكتاب من جوفي فكر الشباب سيفي رأيت بكائي أبكي بلدي دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجر سجر بنار وحبر جسم العدوي وكبر سيفي رأيت بكائي أبكي في دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجر سكر في نار وحبر جسم العدوي وكبر سمعت المنادي أقبل لطرد الأعادي أقبل وحرر بلادي فالكفر فيها ينادي أنتم تعالوا بنيا فاليوم يوم المنيا فاليوم يوم الجهادي وطرد كل الوغادي